روت يا أمرت واسماعيل بامر الخالق القاهر روت يا أمرت واسماعيل بامر الخالق القاهر زلال وطاهر وشافي وذمة تبرئ الذمة تبري الذما وزمزم جود هالدنيا وجود الحاضر وبكر وزمزم جود هالدنيا وجود الحاضر